والحامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم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 وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى العذاب إنا مؤمنون أنا لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا لكم عائدون يوم نبضش البضشة الكبرى إنا منتقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاهدون رسول أمين، وألا تعلو على الله. إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عزت بربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لفعجزنون. فدع. التبعون. وترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا مضرين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من في وكان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاد وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 يغلي في البطون كغلي الحميم, كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن سيووا استبرق متقابلين كذالك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولا ووَقْتُ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون